والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رَبِّهِ والذي خبت أه يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نُوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم